بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم